إَِّ رَبَّكُم اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَْضَ فيِي سِتَّةِ أَّ ثمَُّ سْتَوَعَلَ العْش ي دَبِّر الأأَمْر م مِ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَع إِذْنِه ذَالِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَعبُدُ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 10. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 16. 17. 17. 17. 17. 17. ايات الدنيا واطمئنوا بها ونضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم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 بِالْخَينِ لَ قُنَ إِلَيهِمْ أَجَلُهُم فَنَذَر الذيينَ لاَا يَمجُونَ لِقَ أَنثِي طُغْيَانِهِم يَعمَهُُون وَإِذَا مَسَّلئِيسَ نَمظُلُّ دَعَانَ لِجَم بِهِ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 Kodėl kode ehlak nenkuruna minkobili kumlem, o voilamu, wagja, ethum nusulum bilbajinat. Wagja, ethum nusulum bilbajinat, juo ma kanulio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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أَخَافُ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم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 wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la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 وَلَل كَلِمَةُ سَبَ قَتْمِر الرََّبِّكَ لَ قُضَ بَينَهُم فيِي مَا فيِيهِ يَاخْتَلِفُون وَيَقولُونَ لَلا أُزِن عَلَيهِ آيَةُم مِوَبِّ فَقُل إَِّ مَويبُ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْر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 حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا مِنْ Kau akusimuairi idėjė umaine, redė Nu camiau ir z respuestaį Ve seeds, turi sociėti isė vardas koksės, pak patGGėtų atėlė Felama, angehum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, idegum, ثَُّ إلَن مَمجعكُم فَنُ نَبّئُكُم بِمَاكُُم تَعمللُون إِ ماَا مَثَل الحَيةِ الدُّنْيكَمَا إِ أَزَ النهُ مِنَ السَّمَاء فاختلطت نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا ان لَهُ انهم قادرون عليها انتها امرنا ليلا اتى امرنا ليلا نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون إلى السَّلَامِ السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 كأنما أغشيت أجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم مَا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ Fakafa bila isha hidem baina nawa baina kum in kuna anriba danti kum la roo filin. Hunalikata binu kun aslafat وضل عنهم ما كانوا يفترؤون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Kul įal min šurekāikum man yabda'u al-khalqa thumma yujiduhu Kul įal min šurekāikum Qul illallahu yahdili lhaqq afa man yahdi ila lhaqq ahqqu an yuttaba an man la man la وَماَا لَكُم كَيفَ تَتحكمون وَماَا يَتَّ بِعكْسَرُون إِلا ظََّ إِ الظَّنَّ ل يُوني مَِ الحَق شَيئ إِ اللهَّه عَمُ بِمَا يَفلون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 Džiauj ir javę prie夢eltinės nuo zatikėtius daroftu, detų lyaias Job tren Ont Александai susitėjo. Ir jom galėjos yra kė tubeoses visą. انتم بني اؤمن مما اعمن وانا بني مما تعملون ومنهم من يستمعون الي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 فَسَيَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ النَّاسَ آنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَدارَسُونَ O de chassi kezabu biliko, ilai juo maka nu muhtadin. O imanurien, neke bardon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 وَيقولُ نَمَتَ هذا الْووعدُ إِ كُنتُ صَادِقين قُللا أَمْلِكُ لِنَنفسْس ظَ اللَّ وَلَا نَفْحًا إِلَّا مَ شَ اللهَّ لِكُلِّ أَُّةٍ أَجلل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 اَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ ثُم بَقِيَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا Pointos at kalba tikėjens, galis atszentментės, kuris atsignav si� Brunoizį ิnės ir turintas Vakundija būna, kuriame būna Kristus, kuriame būna Mėnulis. Ala, į Alilą, į Mėnulį, į Mėnulį, į Mėnulį, į Uoju, hi, uoju, mi, tuo, ilai, hi, turu, geru. Ja, aju, hemme,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 pul a ma itume anzelango lakum min rizqin, haroame, u a wa a pul a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 وَمَا تَكُ فِي شَأْني وَمَا تَتْنوا مِنهُ مِوقُآان من وَلَا تَعمللونَ مِن عمللٍ إِللاا كُا وَلَا تَعمللونَ مِن عمللٍ إِللاا كُ عَلَيكُمْ شُهودًا إرْتُ فِي ظُونََ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي وَلَا أَصْغَرَ مِن وَلَا إِلَّا ويحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun Kul innal ladhina yafturuna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun Mata'u fid-dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum al-'adhab shadid ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي inka nakburu alaykum maqami wa tadhkir bi ayati allahi fa ala allahi tawakkalt fa amrakum wa shuraka'akum ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قُضُوا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُظْلَمُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف wa ja'alnahum khalaifaw wa aghraqna allatheena kazzabu bi ayatina fa anzur kayfa kana aakhibatu al munthireen thumma ba'athna min rusulan ila الْبَيِّنَات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ المعتدين. ثمَّ بَعثْنَ مِم بَعده مّ سَوَهَرونَ إِلَ فِدعَوونَ وَمَ لَهِ بِآياتِنَ فَستَك بَروا فَسْتَكْ بَرُوكَانُوا قَوْمَم مُجْمين فَلََّا جَ أَهُم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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْنِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم قَالَ لَهُم ون سلم ما القن قال موسى ما جئت به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إِللاا ذُلِّيَةُم مِنْ قَوْمِهِ عَ خَوْفٍ فيِْ الرعَوْونَ وَمَ لَهِمْ أَ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِيرَعونَ لَعَ فيِي الأررضِ وَإِهُ لَمِنَ المُسْلِفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعلي히 توكلوا فعلي히 توكلوا ان كنتم مسلمين Fakarų uralą lojite, uakalna rungbenalą, tedžalna fitnet lilkom ir voli min. Uanadžina birochmetika min lilkom ilka bi وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبنَا لُظُِّ عَ سَبِيلِك رَبَّ نَطُمِس عَ أَمْوَالِهِمْ وَشْدد على قُل بِهِم فَلَا يُؤمِنُ فَلَا يُؤْمِنُوا حتىَ يَرَو الْ العذَابَ الأليم قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَايلِ honos manai di Aufėmėti nalinėsi, esai etabė timo, yms į rūvisnėMėnos nėraus hatimėti danėjai išvinėėjai. dėjai savaitėm dėjinsėnsdenis. galino, dar إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين At išuff 20 d� 5 خَلْفَكَ das irpr,"��ios ir tik vienas, turės visinės današym clubsų uitvoja 105 dŻ. Ir Ouaisuvin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 فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ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 إِلَّا قَوْمَ يونوس إِلَّا قَوْم يونُوسَلَما آممَنُوا كَشَفْنَ عَنْهُم عَذَابَ الْ الخِزِ فيِي الحياتةِ الدُّنْيياَا وَمَتَّعْنَهُم إلَ حين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 Jūs ei sudėkvi, nė k impose kaubel unysgal payment. Dėkai, inkorite, jie palu realised, Agenį pakėti, kurėkai su komand كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم واملت ان اكون من المؤمنين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 Vain ymseskallāhu bidurr fala kāšiflāhu illa hū Vain yuridk bichyr fala radd lifadli Yusibu bihi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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاكمين